قبل ما نبدأ إن شاء الله المرة الجاية هنأخذ الجمعة إن شاء الله كمان آه الجمعة بعد صلاة المغرب شو دكتور هشام خلص آه هنأخذها المرة الجاية بس عشان نخلص المنهج إيه إن شاء الله المرة دي والجمعة والحد إن شاء الله خلصوا الأسبار جاي إن شاء الله هتأخذوا بعد المغرب بعد العيش بقى. حسب لكم خمس دقائق إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى مشرور ينفسنا ومسيئات عملنا إنه من يهديه له تعالى فلا مضل له ومن يضيه فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد أن الحمد للعبته وافتى عن زكاه العروض صح وبابه باب زكاه العروض وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح ده تفسير معنى زكاه عروض التجاره ما يعد يعني البضاعه التي تعد للبيع والشراء من اجل الربح في البيع والشراء لكذا غرض. منه غرض الربح ومنه غرض الواحد يبيع لأنه يحتاج إلى المال فده ليس فيه زكاة إنما اللي فيه زكاة هو الذي غرضه الربح يعني عمل بضاعه ورأس مال يشتري ويبيع وبعد كده لما تغلى ثمنها يبيعها وبعدين ياخد رأس المال يشتري وهكذا تداول راس المال يسمى عروض التجاره تجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا طبعا هذا الباب يدخل فيه تجارة المحلات وكل أنواع التجارة وخصوصا اللي عنده محلات تجارية أو غير ذلك حكاه ابن منزل إجماعا عن سامرة ابن جندب جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ضعيف ولكن الآية يا أولادين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما كسبتم تدخل فيها عروض التجارة النصاب هو نصاب الفضة 595 جرام فضة يعني حوالي 3500 جنيه تقوم إذا حال الحول عليها وأول وأوله يعني أول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحضر المساكين من ذهب أو فضة 95 جرام فض فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا 2.5% احتج أحمد بقول عمر لحماس أدي زكاة مالك فقال مالي إلا جعاب جعاب كنانه النشاب وأدم يعني جلد قال قومها وأدي زكاة فيه كذا أموال الصيارف الصيارة في اللي هو العملة واحد بيتاجر في العملة عنده مصرف تبديل عملة كذلك فيه زكاة العروض كل المحلات التي فيها بضاعة هنا عروضه هي الايه؟ العملة البضاعة هي العملة ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة المحرمة فيقوم عاريا عنها يعني لو كان واحد بيبيع عنها ذهب فضة بوزن الآنية وليس بقيمتها الفرق بين القيمة والوزن إن الوزن بتمن جرام الذهب القيمة يزاد عليها المصنعية ومن عنده عروض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد نية دي مسألة برضو بيزودها بيقول واحد عنده عروض تجارة وبعدين أو ورث عروض تجارة فنواه للقنية يبقى هنا في نيتين نيه تجاره ونيه قنيه نيه القنيه يعني أن ان يقتنيها لنفسه مثل لا مش هيبيع مثال مثلا واحد ورث ارض كانت عروض للتجاره ابوه كان بيتاجر في عربيات او اراضي وبعدين ابوه مات وترك الاراضي اللي هي بيتاجر فيها تجاره يعني لما او سيارات عنده اجنسيه سيارات بيتاجر المهم لما ابوه مات هو نوى أن تكون هذه السيارة للقنية قال خلاص أنا حركبها كل يوم هركب لي عربية ولا ولم يتاجر فيها وما بيرفش يتاجر فخلاص كده إصبحت إيه انقطع الزكاة فيها كده ما يقدش زكاة وبعدين هنا بيقول إيه بقى ثم نواهوا للتجارة لأ نفسه بيركب عربية كتير قال خلاص أنا حقود واحدة والباقي إيه للتجارة لم تصر عرضا بمجرد النيه حتى يحول عليها الحول لابد ان يحول عليها الحول من جديد لانه بدا من جديد عن النيه الثانيه يعني هو فسخ النيه في النصف يعني عروض التجاره بمجرد النيه عايز حاجتين ان يكون في عروض تجاره بالفعل ويكون في نيه ماشي واحد عنده محل موبيليا بتاع ابوه وبعدين ابوه مات ورثه فلما وارثه نواهل القرية قال خلاص الموبيلة اللي أنا أخذ عندي في البيت قعدت أسبوع اثنين ثلاثة قال خلاص أنا هتجر فيه يبقى يبدأ الحاول إيه من جديد طيب لا ده مش تجارة ده مش عروض عروض تجارة يعني هو عملها ب... ب... آه... لت... آه... بضاعة مش عايز فلوسها وعايز الربح اللي بيطلع من فلوسها زي واحد فتح محل كده لما بيجيلوا فلوس بيصرفها ولا بيشيلها عشان يشيل بها بطاعة تانية بطاعة تانية وعنده يجريد ويأخذ الربح هو ده, ده عروض تجارة واحد اشترى أرض ونواها أنا حشيلها للزمن لما ودي الجوزه بقى بيحها وجوزوا بيه دي ما عليها لاش زكاة مش عروض تجارة او حطها وقال ايه من اما هتغلى هبقى بيحها دي برضو مش عروض تجارة عروض التجارة انه هو ينوي بها الربح عرض اول ما تغلى بيحها عشان يلحق اشتري واحدة تانية وهكذا لا لا العروض التجاره بس عليها زكاه مال طب بس انا استسمحكم حاجة احنا متأخرين فممكن اللي عنده سؤال يبقى يقابلني يعني بعد الدرس يعني ماشي الأقيل ايه بعد الدرس يعني قبلني بعد الدرس ايه طيب أنا وضحت القواعد بتاعتها إيه. خلاص الزكاة 2.0% بقى من الأصل زائد الربح عنده أرض بمليون جنيه وبعدين بعد سنة بقى 2.2 مليون عليه الزكاة في ايه مش لازم يبيحها بس هيقاومها ويبقى مليون ومئتين ألف سيطلع لهم زكاتهم دلوقتي فلوس دلوقتي يعني من فلوس خارجية عنده يعني وهكذا لغاية ما احنا قلنا ايه هو تعروض التجارة ان هو يبقى ناوي التجارة ناوي التجارة يعني ناوي انها تربح عشان ياخد فلوسها ويشتري بها حاجة تانية نعم اخر حاجة ماشي لا لا لا المصاريف كل المصاريف مش محسوبه هو هيحسب قيمتها دلوقتي مليون و ألف الف الديون اللي عليه يخصمها اه اللي عليه صا تخصمه قولي ليه يحسبه زي اي تجاره زي اي بيع محلات في ورقه عن بيع عن ان شاء الله نبقى نجيبها لكم ورقه عن تجاره المحلات نبقى نجيبها لكم لا عروض التجاره اذا تخرج مال على قول الجمهور أنا بقول لك هو قول الجمهور في بعض الفتاوى بيطلعها بيقول عروض التجاره تخرج من نفس الزكاة نفس الجنس يعني ولكن هي من باب مال هي لا ما ينفعش لازم فلوس اللي معاه فلوس كتير ومحوش ايوه قالت له 2.5% اه هي عروض التجاره جزء من زكاه المال هي عباره في الحقيقه مال بس مال ينمو طب بس خلينا بعد بس طيب عروض التجاره هو تعريفها ما يعدر البيع والشراء لأجل الربح بيع وشراء لا معلوهوش هو بيحاول فلوس مش عقار صح؟ فلوس عليها 2.5% اشتري بيع عقار العقار ما بيطلعش منه زكاة اشتري عمارة ما بيطلعش منها زكاة وهكذا اه؟ ما هو دي زكاة الديون خدناها المرة اللي فاتت إن شاء الله ما لو حنقرأ ولو في حاجة بعد الدرس يبقى عرض إن شاء الله حتى يقول عليه الحول على نيه التجارة لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية فلا ينتقل عنها بالنيه صح لا هي ينتقل عنها لا فلا ينتقل عنها, بالنية. لا بالنية فلا ينتقل عنها بالنية لان القنيه هي الاصل فلا ينتقل عنها بالنية لأن نية التجارة حتى الحي حول على نية التجارة لأن هي الأصل فلا ينتقل عنها بمجرد النيه يعني ويعتبر وجودها في جميع الحول كالمصاد في مشكلة عند لقوله في حديث سامرة مما نعده للبيع طيب غير حلي لبس لأن الأصل وجوب زكاته ها؟ لأن الأصل وجوب, وجوب زكاته فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية حلي اللبس أصلا فيه زكاة هو هنا بيستثنيه لأن الحناب لم يكن زكاه فيه ولكن الأصل فيه زكاة فحلي اللبس عليه 2.5% هو بيقول مثلا واحد عنده محل مصوغات ذهب هتطلع عروض التجارة ازاي هتطلع 2.5% حتى لو مناوش للتجاره صح لان الذهب كده كده عليه زكاه سواء للتجارة او لغيره وما استخرج من المعادن دي اخر مسألة في الزكاة في انواع الزكاة المعادن ما استخرج من المعادن ففيه بمجرد اخراجه ربع بمجرد بمجرد اخراج اخراجه ربع العشر اذا بلغت القيمه نصابا بعد السبك والتصفيه المعادن اختلف العلماء هل في المعادن زكاه ولا لا هنا اختار ان فيها زكاه بمجرد الاخراج قياسا على الخارج من الارض ولكن لقوله ومما اخرجنا لكم من الارض ولكن الراجح ان المعادن ليس فيها زكاه الا في الذهب والفضه فقط يعني دي معدن هو الذي وجب فيه الزكاه حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من معادن القبليه الصدقة ضعيف وقدروها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان قال في الكافي وقال في الكافي واشترت بلغة النصاب يبقى الذهب المعادن التي فيها الذهب الفضة فقط هي التي يخرج منها الزكاة ودي غالبا بتبقى مش معادن صافية بتبقى تبر زي منجم السكري مناجم من الذهب بيبقى عبارة عن تراب يخش في صناعة ويطلع ذهب ده بيبقى عليه زكاة بس تبقى ملك للدولة يعني فميبقاش عليه زكاة إلا في الأملكة الشخصية مش ملك للدولة زكاة الفطر تجب بأول العيد ليلة العيد فمن مات أو أعصر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان طبعا زكاة الفطر الإخوة ما شاء الله عارفينها أكثر مني فلو في إشكال حاني بقى نقرأه اني بقى نشترحه عايز أقول في الجملة اللي فاتت ان زكاة الفطر تجب بغروب آخر ليلة من رمضان, من رمضان. فإذا غربت والرجل قادر فيجب عليه وهي واجبه على كل مسلم قال ابن من منزل اجماعه على انها فرض لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر صا او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين يجد ما يفضل عن قوته على كل مسلم يجد صح يعني يجد دي الجمله دي كلها متعلقة بمسلم وقوة عياله يوم اللي... العيد... العيد وليلته لأن النفقة أهم فيجب البدء بها من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ثياب بذلة يعني ثياب المهنة مش غالية يعني. وكتب علم لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة بيستثن... العلماء بيستثنوا أشياء من الضرورة اللي هي الجملة اللي فاتت دي المسكن والخادم والدبة والثياب وكتب العلم دي أساسيات يقول دي مستثنى من كل حاجة حتى لو حجر عليه المفروض نبقيله هذه الأشياء المسكن عشان يسكن فيه أو خادم يقوم مقام لأدوات الكهربائية في البيت يعني سيب له تلاجة وغسالة وبتجاز الدبة كان مثله يركب دب سيارة بس إيه تكون في في مدن السيارة أساسية فيها كالقاهرة والإسكندرية مثلا وفي مدن مش مشكلة يعني إحنا عندنا الحمد لله لا يوجد أزمة في المواصلات كل الأماكن قريبة والثياب البذلة اللي هو بيلبسها داخل البيت أو ثياب على الأقل قميص واحد يخرج به للناس وكتب علم لان كان العلم يعني حاجه ضروريه للانسان افرض قبلته مشكله في الصلاه ماذا يفعل ينظر في كتب العلم وهكذا يعني وتلزمه عن نفقه عن نفسه وعن من يمونه يمونه من المسلمين نفسه ومن يمونه يعني يعوله زوجته واولاده كزوجه وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمنوا، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه يا حديث ابدأ بنفسك فزوجته بدأ بنفسه فزوجته لوجوب نفقتها مع الإسار والإعسار فرقيقه العبد فأمه فأبيه امي طبعا لأن الأم مقدمة في حديث أمك ثم أمك فأبيه فولده فأقرب في الميراث. أقرب في الميراث بعد الولد الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وتجب على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمضان دي بأرض مسألة أخرى واحد يتيم والشخص ده كان يصرف عليه طول رمضان قال له تعالى افطر معنا كل يوم هل يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عنه أم لا الحنبل بيقول يجب عليه لأنه متبرع بنفقته والراجع نو ليس واجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عنه لأنه أنفق عليه على سبيل التبرع وليس على سبيل الوجوب مش زي أولاده أو أبيه أو أمه نص عليه العموم أدوا صدقة الفطر عمن تمنون يعني عمن يجب عليكم أن تعولوهم دا روي عن أبي بكر وعن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك تضعيه وعنه لا تلزمه ده الصحيح بقى. عايز يتبرع ويعطيه من من باب الصدقه ماشي ده صاع يعني مش مش هيكفي عشرة جنيه يعني ولا على من استاجر أجيرًا بطعامه الاستئجار بالطعام يعني ايه صوره من صور الاستئجار يقول له انت تشتغل عندي في المحل واكلك عليه ده اجرته يشتغل وياكل بس ما ياخدش مرتب فبيقول استاجر رجل بطعامه يجي كل يوم يجي في وقت الإفطار يجي يفطر ويرجع تاني على المحل فليس عليه أيضا أن يؤدي زكاة الفطر عنه وتسن على الجنين يعني واحد مراته حامل الجنين هنا بقى من سن من أول أربعة عشر إلى النهاية لنفع عثمان ولا تجب قال ابن النذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين وتجب على اليتيم ويخرج ويخرج عنه وليه من ماله لو واحد يتيم يخرج يجب عليه ويخرج من مال اليتيم لا نعلم احدا خالف فيه الا محمد بن الحسن وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه قال في الشرح والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاه لما روى ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قال سعيد المسيب عمر بن عبد العزيز قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى في زكاة الفطر يبقى الأفضل إخراجوها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها دي برضو مسألة اختلف فيها الحنبلة والراجح إن هو تحرم بعد الصلاة لأن الحديث واضح أنه قال من أداها بعد الصلاة فهي صدقة لا لا لا تجزئه لا تجزئه عن عنها لا تجزئه عنه إنما اللي واجب هو وقت الصلاة أول وقت صلاة العيد بعد ما صلاة العيد تصلى من مش مشكلة من ح هنيجي هنكمل قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم من ضعيف فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله ويحرم تاخيره عن يوم العيد مع القدرة والراجح أنه يحرم عن صلاة العيد لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقها بعد الصلاة فدل على أن الأمر بتقديمها على صلاة للاستحباب ويقضيها يعني اللي فاتته يجب عليها أن يقضيها يجب عليها أن يقضي من أخرها لأنه حق مالي وجب فلا يسقط بفواته وقته كدين وتجزئ قبل العيد بيوم و... أو يومين ده بقى المسألة اللي فيها خلاف دي من الحنابلة الحنبلة إنها تجزئ قبل العيد بيوم أو يومين طب احنا مش عارفين العيد هيبقى 30 رمضان ولا 29 يبقى هتبقى ح... تخرج يوم كم 29 يبقى جزء خراق يوم 29 كده قبل العيد بيومين ويوم 30 قبل العيد بيوم. يوم 28 مش هنفع تخرج فكده الوقت سيبقى واسع يبقى عندك 29 و30 و... ولغاية ف... لغاية صلاة العيد يوم العيد بعض العلماء قال يجوز إخراجها من بعض نصف رمضان والبعض الآخر قال يجوز إخراجها من أول رمضان والبعض الآخر يجوز إخراجها السنة كلها بس فين الأدلة؟ يعني هيميز كل كله هيبقى تمييز عقلي طب إيه أدلة الحنبلة أدلة الحنبلة قول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين كانوا ده إشارة للصحابة ده صحيح البخاري، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون اجماعا إجماع سكوتي ولأن ذلك لا يخل بالمقصود إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد وده يعني يوم أو يومين مش هيلحق ينتهي منهم والواجب عن كل شخص صاع طمر أو زبيب أو بر أو شعير أو اقط الاقط اللي هو اللبن المجفف متحجر حديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من اقط ويجزئ دقيق البر دقيق دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب يعني لو واحد عايز يطلع دقيق هيجزئه لو كان بالوزن يعني يجيب صاع ش... صاع شعير او صاع قمح ويوزنه هيطلع 2 كيلو 176 يبقى يجزئه 2 كيلو 176 من الايه من الدقيق ماشي فالدقيق يجزئ في الوزن لان صاع الدقيق اكتر بكتير جدا من صاع القمح لانه اقل أخ... اتقل الدقيق اتقل واخد بالك لأنه مكسيف أكثر يعني أنت لو جبت صاع أمح وبعدين طحنته هيبقى ال لأن طلع منه حاجات كثيرة وطحن بأزرارته قليلة واحتج على أجزاء بزيادة تفرد تفرده بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاع من دقيق شيخ الأبناء يقول هذه الرواية خطأ شذ فيها ابن عبيت ابن عيينة شذ فيها ابن عيينة قيل لابن عيينة إن أحد لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدرقتو ولكن الراجح أنه يجزي لأن الدقيق بر لا يختلف عن البر إلا بالطحن ولكن الفقير مخير بين أخذ دقيق أو أخذ بر يعني لو مش عايزه مش هياخدوه وحتى دور انت على الفقراء ولكن الدقيق أفضل من البر عند الفقير آه, آه نصلحه لأن الأمح غالبا بيأخدوه عشان يطحنوه يعملو دقيق فهو انت كده وفرت عليه الطحن قال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه يعني تدته تمر منزوع النواه حياكل على طول هو عمل بالنواه ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وأباق في الله. يعني إحنا ممكن عندنا هنا ممكن نخرج رز هذا أنفع للفقير من كثير من الأشياء الأخرى، أنفع له من الطمر يجوز أن يعطي الجماعة فطراتهم واحداً وأن يعطي الواحد فطراتهم للجماعة يجوز أن الواحد يفرق، واحد عنده علة كبيرة، صع على كل واحد، ممكن يعمله مثلا خمسين كيلو فيقول خلاص خمسين كيلو سيسمع على خمس فقراء واحد تاني علقة صغيرة، هيعمل مثلا عشر كيلو، يدوبك حديهم الفقير واحد فهو يجوز هذا ويجوز هذا يجوز ان يعطي الجماعه فتره لواحد او ان يعطي الواحد فترته للجماعه ولا يجزئ اخراج القيمه في زكاه في الزكاه مطلقا دي بقى مساله من المسائل اللي بتنتشر نفصلها في سريعا اخراج القيمه في الزكاه مطلقا كلمه مطلقا هنا يعني لا تختص بزكاه الفطر وهي المساله خصت بزكاه الفطر وهي اعم الادله اعم كل المسائل يعني واحد وجب عليه بقره تبيع وجب عليه ابن لبون ينفع يقيمه يدي الفقير فلوسه هي دي المساله نفس الكلام في الصاع ممكن يقيم الصاع ويدي الفقير فلوسه هي هي نفس المساله ونفس الادله كذلك عروض التجاره ممكن يخرج من العروض يخرج منها من نفس العين ولا لا دي اوسع من اللي فاتت لان اللي بيقول إنها زكات مال وهي فعلا زكات مال لابد أن تخرج مال انت مش هتجبر الفقير على إنه يلبس هدوء معينه بأشياء معينة أو, او مش هتجبره إنه ياخد دواء معين هو مش عايزه يعني أنا عندي صيدلية اوما أنا جاي الفقير جالي عشان طلع زكات الفضار اوما أنا جاي شايف حاجه سبار حتطلع الشهر الجيه وادهاله طيب يفرد دواء مش جعاه مش عيان مش ما عندوش مرض ده يعني ف أو عنده نفس المرض وأنا أعطيه من عندي أشياء آه فيتامينات لا تجزئ اللي يجزي هو المال ياخذ هو المال الفقير يحتاجه المال أكثر على خلاف يعني ولكن هو ده الراجح ده قول الجمهور الحنفيه خلفت وقال لا يجزئ, يجزئ القيمة في زكاة الفطر وغيرها والراجح نقول لا يجزئ إلا الصاع من تمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صاعا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاع من زبيب، فهذا الفرض دل على أنه لا يجزي غيره والقاعدة بتقول أن الزكاة تخرج من جنس المزكى عنه، ما دام أنت حتزكى عن رز تخرج رز، زكاة الفطر اسمها فطر، عديها فقير إزاي؟ في بعض الشو أعدى فلوس للفقير وتسمى فطر، بعض الشبهات بتقول إن الفقير يحتاج إلى المال أكثر من الأكل والشرب وهذا خطأ، الفقير اللي هو يتعريفه يحتاج إلى الأكل والشرب أكثر. وبعدين انا ظالم الفقير طول السنه وما بدلوش فلوسي ولا فلوس زكاتي واجف زكاه الفطر اداله فلوس لو انت بتغني الفقير طول السنه مش هيحتاج فلوس لو زكاه الفطر زك... زك... زكوات الاموال بتروح للفقير كل سنه طول السنه بياخذ من زكاه المال هياتي في زكاه الفطر يبقى دي زكاة مخصوصه للعيد بسبب العيد واسمها فطر عشان لما يخرج من رمضان رمضان مستهلك للاغذيه بعد كده ما بيخرج يحتاج إلى غزاء للعيد وحتى الحديث هنا إيه؟ اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم طلب أكل في هذا اليوم آه هي طعمة, هي طعمة حتى الحديث هنا صاع من طعام آه هو فهذا هو المفروض حديث معاذ بن جبل في اليمن أنه أرسل الصدقة حديث في البخاري ملابس وغير ذلك للفقراء فيه كلام كثير لأهل العلم منهم من ضعف الحديث ومنهم من قال أن الحديث صدقة وليس زكاه أرسل إليهم الصدق والزكاه فنحن نقف على الثابت المتيقن منه ونترك المؤول أو اللي فيه كلام الثابت المتيقن منه هو أنه صع من طعام هذا ليس فيه خلاف بين الصحابة ولا بين السلف إلا ما جاء عن الإمام أبو حنيفة أنه قال أنه يجزئ طعمة يجزئ مال بخلاف جمهور اهل العلم يعني لو واحد طلعها صاع من رز يجزئه بالاجماع اما لو طلع مال لا يجزئه عند الجمهور المساله دي للاسف الشديد اللي تجد ان فيه تشنج عند عند الأزاهرة. متعمدين ليه انا ما اعرفش مع ان المساله فيها اجماع المساله الأولانية فيها اجماع يجزوه بالإجماع هو انت تبقى على مصلحه الفقير أكثر من ربنا ربنا فرضها عليه كده الفقير ياخدها بحها هو حر يمتلكها كما يريد إنما صدقات للفقراء والمساكين للملم لم تملك يمتلكها وبعدين قالك بحها بحها فلوه يحتاج إلى الرز فما عندوش رز ومحتاج رز تدي له فلوس عشان هو راح يشتري الرز بالغالي. نعم، إن هو ال لا تجزئ مال، فكذلك الزكاة هنا هنا لا تجزئ مال. ويح الدخن نوع من أنواع النباتات تأكلها الحيوانات. شبه ال ويحرم على الشخص شراء زكاة زكاته وصدقته، شراء زكاته وصدقته. ولو اشتراها من غير من أخذها، يحرم عليه شراؤها حتى لو اشتراها من غير من أخذها. الدلو صاع من تمر. وبعدين رجل قال له ايه الفقير قال له ايه انا ايه مش انا عايز فلوسها فاشتراها يحرم عليه شراءها لا هو يوكله في بيبعها ياخدتها يبيحها ويديله فلوسه ولو ولو من غير من اخذها يعني لو فرضنا انها اتبعت لواحد واتبعت لواحد واتبعت لواحد وصلت له ما اشتريهاش برضه كيان مثلا جاب طمر كيس طمر صع طمر ملفوفة جاية وهو مميزها واتبعت اتبعت وهو راح يشتري طمر لآه برضو ولو من غير من أخذه لحديث عمر لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ومسألة في أخلاف في هذه المسألة إخراج الزكاة يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وآت الزكاة وله تأخيرها لزمن الحاجة لقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر ولو قدر أن يخرجها من غيره دي مسائل خاصة بالزكاة يجب إخراجها على الفور أول ما يأتي الحول النهاردة آخر يوم ويجب عليك أن تؤديها ولا يجوز لك أن تؤخرها إلا لزمن حاجة إيه هو زمن الحاجة قريب أو جار قريب أنت كنت مشايلها له لغاية ما يأتي الحول تده وهو يخبط عليه ما لقيتهوش فشلت له الزكاة لغاية ما يجي اتأخر يوم ممكن تعطيها له أو جار كذلك أو لتعذر إخراجها من النصاب معكش فلسيولة ولا تستطيع ان تبيع النصاب الآن رحت النهاردة الجمعة رحت لقيت الدكتين أفل عشان تبيع فيجوز لك تأخرها ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مؤسعة من غيره يعني أن يبيع من غيره ويؤديها فلا يكلفها من غيره فان أخرجها من غيره فان اخرجها من غيره فاس ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا وتهاونا اخذت منه وعزر طبعا منع الزكاه كان ينكرها يكفر لانها ثابته من معلوم من الدين بالضروره اما منع من منعها بخلا وتهاونا وتكاسلا فهو فاعل للكبيره مستوجب لعذاب الله عز وجل وأخذت منه يعني الإمام هيروح غصبا عنه واختها منه ويعذر التعذير العلماء اختلفوا فيه ممكن يصل كالحديث يعذر باخذ شطر ماله نصف ماله الإمام ياخد الزكاة وياخد نصف ماله عقابا ليه ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب ها لا الإمام مخير إنه يعمل لو عايزه يعززه بأي طريقة ممكن يأخذ شطر المال وممكن يحبسه أو نقص نصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين واحد قالوا سعي خبط عليه أنا, أنا الساعي السعي وعايز الزكاة قالوا ده أنا خرجت عن خلاص لا إيه لا يصدق يصدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما الولي المجنون او الولي الصغير يجب عليه ان يخرج زكاه من مال الصغير لانه حق تدخله النيابه فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقه وعقراب طبعا الفقير المجنون والصغير ليس له نيه ونيه الولي تكفي كالحج الأصل أن العبادة لا تكون إلا بنيه وأن الكبير لو أخرج الزكاة بلا نية لا تبزئه ولكن الصغير والمجرين مستثنون من ذلك ويسن إظهارها يسن إظهار الزكاة لتنتفي عنه التهمة بس ما يبقاش فيها منا مش بيطلع زكاته بقى يلم الناس ويقف ويعمل منصة كده ويقف ويدي للناس إيه ويجيب واحد يصوره آه مؤتمر صحفي عشان بيقدي زكاته فيها رياء إنما لو كان ما فيهاش رياء جائز لا أنا ما ما بيقولوش مين اللي بيوزعه هم بيجمعوا الزكاة ويوزعوه إنما أنا اللي بوزعه آه أنا فيها رياء وأن يفرقها ربها بنفسي يعني يستحب أن صاحب الزكاة يفرقها بنفسي ليتيقى وصولها إلى مستحقيها. قال عثمان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله ده حديث صحيح ولكن كان في شهر للمحربة وأمر عليه رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بفرس ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما الحديث إذا أعطيتم الزكا فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ده حديث موضوع ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها, بها وصلي عليهم أي أدعو لهم قال عبد الله ابن أبي, أبي اوفا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على ال فلان فأتاه أبي بصدقتي فقال اللهم صلي على ال فلان النية يشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فيانو الزكاة أو الصدقة الواجبة طبعا النية موجودة في جميع العبادات مش محتاجة لشرح ولا يجزي النوى صدقه مطلقة زي الصلاة يعني ولو تصدق بجميع ماله يعني واحد يجي يمجح من الرز بالذات وحصاد الرز ومجح من طلع عشر تشويل. هذه صدقه مطلقه منها الزكاه وغيره لا بد ان يحدد وينوي ان فيه زكاه الزكاه ثلاث تشويله والباقي صدقه لازم يحدد ما فيها من الزكاه لان الصدقه تكون نفلا فلا تنصرف الى الفرض الا بالتعيين ولا تجب نيه الفرضيه اكتفاء بنيه الزكاه يعني نيه الزكاه هي فرض زي الظهر مثلا هو الظهر نيه الظهر تكفي عن نيه الفرضيه ولا تعيين المال المزكى عنه تعيين المال دي برضه مسألة مهمة واحد عنده محلين وبعدين جرد المحل ده وجرد المحل ده طلع عليه كام ألف اتنزة زكاه فيقوم جاي مطلع النهاردة خمسمية وبكرة خمسمية أو الشهر اللي جاي خمسمية يبقى لا يلزم إن الخمسمية على المحل ده والخمسمية على المحل ده دام ماله كله حاجة واحدة خلاص يبقى لا يستلزم أن ينوي أن يعين المال إن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزائه لأن التعيين لا يضح وإن وكل في إخراجها مسلما أجزائته نية الموكل مع قرب الإخراج في واحد بقى منشغل يدي الفلوس يقول دي زكاة مال زي ما بيحصل دلوقتي أكثر زكاوات المال بتبقى يجي في المسجد يقول إيه النية. وإلا نوى الوكيل أيضاً. لألا الدافع أو الدفع إلى المستحق عن نية والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ الراجح ان هو يجوز نقلها يجوز نقل زكاة الفطر واحد هو عايش هنا وماله هنا وعايز يخرج زكاة المال في قريته قريته دي تبعد مسافة قصر من البلد من البلد التي يعيش فيها هل يجوز له أن يخرجها أم لا دي مسألتنا هنا الأفضل أن يخرجها في البلد التي يعيشوا فيها إنهم الفقراء متعلقين بشخص يعني هو الفقير حيخبط عليه ويقوله فين زكاة مالك هيقوله أنت طلعتها في بلدي طب من بلدك فقراء بلدك ما بيشوفوك انت قدامنا طول النهار نحن أولا فالمقصود أنه يدفع التهم عن نفسك ولكن دلوقتي الفقير ما عادش بيخبط ويأتي بالـ بالـ بهذا الأمر يعني. فيجوز له أن يخرجها وتجزئهم حتى مثلا ممكن ينفقها في سوريا أو الصومال أو بلد أشد فقرا فيجوز له أن يخرجها في هذه الأماكن إن تأقن وصولها للفقير تأقن وصولها للفقير فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الشاهد هنا في الحديث ترد على فقرائهم اليمن فتأخذ من الأغنياء ترد الفقراء نفس الفقراء فأليب نفس البلد والدلالة فيها ضعيفة الدلالة بعيدة يعني ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها أجابه معاذ بأنه لم يبعث شيء إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذ إليه يصح يا تعجيل الزكاة لحولين فقط مسألة تعجيل الزكاة واحد فقير يحتاج إلى عملية والعملية دي عمليا مؤثرة وانت زكاة مالك لك عشان تدهاله مش هتقضي فقلت طيب ما انا له كمان زكاة السنة الجاي يعني هو عايز 5000 جنيه وانت زكاةك 2000 ونص وال2000 ونص مش هيكافة هل يجوز لك انك له خمسة وتقول خلاص في السنة الجاي انا هستليح ومش حد زكاة يجوز مسألة تعجيل الزكاة تعجيل الزكاة ان تؤديها لسنوات قادمة لما روى ابو عبيدة وممكن بالتقسيط بشرط ان يكون اخرها الحول يعني طول السنه تقسط لغايه ما يجي يوم الحول تكون مخلص ما ينفعش تقسط بعد الحول انت كده بتاخر ممكن تعجل بس ما ينفعش تاخر تقسيط يعني ممكن واحد زكاة ماله كتيره فيجي كل شهر يدي الفقير مرتب يقول له انا هغنيك اقعد وانا هديك مرتبك فيها ويديله كل شهر 300 جنيه 400 جنيه اخر السنه يحسب هو اداله كام ويتبقله من الزكاه كام ما ينفعش اللي أنا, اللي أنا عايز أقوله ما ينفعش أنك أنت تحسبه بالتقصيد من بعد الحول ما يخلص تقول انا كان علي زكاه كذا وعندما تبدأ تدهاله الفقير أنت كده تدهاله متأخر فيجوز التعجيل ولا يجوز التأخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل من العباس صدقت سنتين ويعضده رواية مو فهي علي ومثلها هو بيقول هنا سنتين بس لأن الحديث ورد بأنه هو سنتين فقط للعباس ولكن الراجح أنه يجوز لأكثر من سنتين يجوز لسنين لأنه مرتش عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توقف عند سنتين هو احتاج سنتين فأخذ مقتر سنتين بشرط إذا كمل النصاب لا منه للحولين يعني إيه؟ يعني النصاب لا ينقص من أخذ الزكاة بمعنى إيه؟ أنا عندي النصاب إحنا قلنا النصاب 335 وخمش غير زكاتهم كام 3500 على ال1025 يبقى 75 جنيه وال500 دولت قول 40 جنيه يبقى كام قول 100 و 115 انا امتلك 3500 جنيه بالضبط لو انا عجلت هنقص عن اللي عن النصاب فهو اشترط عشان تعجل لابد ان يكون يكمل النصاب لا منه للحولين لأن نصاب لا منه يعني النصاب وزياده عليه كمان اللي انت هتعجله بحيث انه يبقى النصاب زي ما هو لنقص النصاب الذي هو سببها ما ينقص لا منه لا منه لا منه لو فيه همزه شلها لا منه يعني يكمل النصاب لا من لا من الذي اخرجته يعني بعد ما تخرج هيبقى عندك نصاب بكده يعني الراجل هيطلع 5000 جنيه ده بعد الخمس تلاف جنيه يكون كامل نصاب عنده لنقص النصاب الذي هو سببها فلا جوز تقديمه عليه كالكفارة على الحلف ده بغير خلاف، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفر فرضنا بعد ما طلعت الخمس تلاف جنيه حصل ظروف اشتريت بيوم شاء نقص النصاب بقى وقع السنة اللي جاية ده نفر لو جالك نصاب تاني ما تقولش ما أنا قضيته خلاص طلعت لا سقط وبقى أصبح نفر لو جالك نصاب تاني هتبدأ تاني حولي من جديد واللي فات وقع نفله مفهوم كده طيب أهل الزكاة هم ثمانية ان شاء الله نخلص الزكاة النهار ده. طب ما انخلص لمنها كله نهار ثمانية لحد أخر الصيام كل سنة طيب الاعتكاف كمان يعني آخر الاعتكاف أوه. الصيام الاعتكاف عشان خاطر بنخش على رمضان ونحن جاهزين يعني إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكمه وفيها فجزأهم ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك رواه ابو داود ضعيف فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف إلا ما رؤي عن أنس والحسن يعني لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد ولا تكفين الموتى ولا وقف المصاحف ولا بناء مستشفيات ولا بناء مساجد أو غيرها خلاص دفاع إجماع إنما المال يصل إلى الفقراء يعني أحيانا بيأخذوا أموال الزكاة بيضعوها في مستشفى السرطان في بناء مستشفى السرطان لا ما ينفعش إنما في فقراء في مستشفى السرطان ماشي تروح مستشفى السرطان شوف حد من الفقراء وتتيقن أنه فقير وتقول الفلوس دي موقف عليه دي زكاة فقير إنما هناك ممكن فيه اغنياء فالزكاة لعموم الناس هناك وفيهم اغنياء مش هتنفع زي الحضان في, في جماعة الشرعيه يدخلوا أغنياء الفقراء فلو دفعنا الزكاة هيأخذ من الأغنياء إن كانت موقفه على الفقراء فقط يجوز فهي المسألة العسب يا الفقير ولا لا أولهم الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين راجع الفقير اللي هو اللي الذي لا يجد شيئا فقير يعني لا يجد شيئا معهش فلوس والمسكين الواجد الذي لا يكفيه يجد وهو من يجد نصفها نصفها وأكثره ده تعريفه إنما الراجح إن المسكين هو من واجد ما يكفيه هو بيقول أن أكتر من النصف نصف الكفاية يعني مثلا واحد كفايته في الشهر خمسمون جنيه, مرتب 250 جنيه. مرتبه ماتين وخمسين جنيه مسكين مرتبه ماتين جنيه فقير ده على تفسيره والراجح إن الفقير ده لا يجد قوت يومه ما هو بيشتغلش أصلا لا يجد قوت يوم يعني هو يعني اللي يأتيه يأكله والمسكين الواجد ما لا يكفي ممكن يبقى مرتبه عشرة آلاف جنيه في الشهر ومسكين ياخذ يأخذ من الأدوية والعلاج ومصاريف كثيرة ما لا يكفي مصاريفه عشرين ألف هو بيقبض عشرة آلاف طبعا الناس بيقولون له مرتبه عشرة مسكين ايه وهو في حالة من المسكنه فعلى حسب الإيه؟ على حسب حاله من الكفاية وعدمها قال الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر كانوا بيشتغلوا والصناع دايما إيه؟ كسيب فهو كانوا يعملون في البحر يكسبون ولكن كانوا مساكين فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وكثافا يبقى هنا في تعارض بين الدعائين النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يجعله مسكينا ويدعو الله عز وجل أن يجعلها رزقه كفافة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهوا مالا أنفق على أهله نفقت سنة سنة كاملة كل عام بيأتيهم بقى بالمأكولات كل عام شوية الرز يكفيهم سنة فالمسكين هنا في الحديث اللهم احييني, أحييني مسكينا وامتني مسكينا مسك مقصوب بها مسكنة الطبع والحال والقلب أن يكون اه ضد الطغيان آ وضد الكبر إنما المسكين مسكنة القلب والرفق بالمساكين الثالث العامل عليها كجابي الجابي اللي هو الجامع اللي بيجمع الزكاة وحافظ الحافظ حافظ أموال الزكاة إنه لو كانت فجورنا ولا حاجة حارس وكاتب اللي بيسجل الزكوات والقاسم اللي هو بيروح يوزح لدخولهم في قوله والعاملين عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاتا ويعطيهم عمالتهم حتى لو كانوا أغنياء الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى فق شره ده المؤلف قلبه والمؤلف المؤلفة المؤلفة قلوبهم هذا الصنف من الزكاة لا يخرجه إلا الإمام هو الذي يراه واحد جاره نصراني وكان عايز يديله زكاة ماله يقولك لك أقلف قلبه ده نصراني حين نبسطي لك أنا حسلم ليه ده أنا باخد زكاته وبيديني زكاة ونا وأنا وأنا وأنا كده لو أسلمت مش حديني زكاة فانما المؤلف قلبه الإمام الذي يرى فيه مصلحة هو بيقول إيه بقى يكون سيد مطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى فقره أو يخشى شره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام وبعث علي وهو باليمن بذهيبة ذهيبة مصغر ذهب قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينه ابن بدر الفزاري وعلقمه ابن علاثه العامري ثم احد بني كلاب وزيد وزيد الخير الطائي ثم احد بني نبهان فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد صناديد نجد وتدعنا فقال اني انما فعلت ذلك اتالفهم وكان وقال ابو عبيد انما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة أو يرجى بعطيته قوة إيمانه قوة إيمانه بقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا اعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابون أو إسلام نظيره يعني هو السبب اللي بيعطى للمؤلف قلبها إيه؟ أن يرجى إسلامه، أو خشية شره، أو يرجى قوة ايمانه أو يرجى إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيه، خمس أشياء سبب من أسباب المؤلفة قلوبهم يختار الإيمان منهم، يعني ايه جبايتها ممن لا يعطيها؟ يعني له قوة يقدر يجيب لنا إيه؟ أموال الزكاة من الناس، لرجل له شكيمة، يروح يجمع لنا أموال الزكوات من الناس لان أبا بكر رضي الله عنه اعطى علي بن حاتم والزبرقان ابن برد ابن ابن بدر مع حسن نياته نياتهما لحنياتهما واسلامهما رجاء اسلام نظرائهما وعدم اعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة لعدم الحاجه اليه عمر وعلي وعثمان كانت الدولة بقت قويه كان أيام عف أبو بكر الصديق لأن الدولة ضعيفة أبو بكر الصديق أول ما مسك الخلافة ارتد كل العرب ما بقي الإسلام إلا في ثلاث مدن فقط المدينة وإيه؟ ومكة والطائف كل الناس ارتدت طبعاً دي مصيبة كبيرة وكافيه أن ترج دولة الإسلام وتقضي عليها حتى وقف أبو بكر الصديق وقفه كأنه مجدد وحارب كل من خرج وارتد عن الدين حتى ردهم مرة أخرى إلى الدين فكانت خلافة عمر كلها تقوية للدولة وتوطيد الدولة منهم ومنهم منهم من ارتد ومنهم من لا يعطي الزكاة ومنهم من طمع في أشياء يعني على حسب الأحوال يعني ولكن كانت اسمها حروب الردة لهم رجعوا عن الدين بعد ما انتهى عمر كان, كأن أبو بكر الصديق سنتين لغاية ما وطد أركان الدولة بعدها تولى عمر الخلافة والدولة مستقرة فاستطاع أن يبني بناء قويا فيها عمر مكث في خلافة عشر سنوات فكان عمر وعثمان وعلي كان خلافة مستقرة لا يحتاج إلى المؤلفة قلبه بعض العلماء بيستدل بعدم فعل عمر وعثمان وعلي بان المؤلفة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبعدين ما فيش حاجة اسمها مؤلفة والراجح ان المؤلفة قلوبهم تتلى في القرآن موجودة على مر الزمان ولكن العبرة فيها باجتهاد الخليفة دولة قوية لا تحتاج إلى المؤلفة لا تؤلف أحد المكاتب وهو الذي هو العبد الذي كاتب مولاه كاتبه يعني اشترى نفسه بالتأصيد يتفق مولاه كده يكتب له كتاب يقول له أنت تشتري نفسك في خلال عشر شهور كل شهر تديني ألف جنيه يروح يشتغل ده اسمه مكاتب يجوز العتق ممكن بقى المكاتب ده يروح لأهل الزكاة ويستعين على عتق نفسه بأموال الزكاة وفي الرقاب ويجوز أن يفدي بها أسئر مسلم يبقى المكاتب أو العتق أو إفداء الأسرة عند ناس ممكن نجمع الزكاة عشان نفدي الأسرة لأنه فك رقبه. الخام السادس الغارم، وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعصر. نوعين، الغارمين نوعين. نوع فيه إجماع على جوازه لو تدين الإصلاح بين الناس، ونوع فيه خلاف على راجح جوازه لو تدين لنفسه وأعصر. اللي تدين الإصلاح بين الناس ده معناه هناك في الصعيد قبائل متنحرة. وعليهم بيبقى دائما بيبقى اضطار نوع من أنواع تخلص الحقوق فجي واحد قاعد بينهم كده وقال يا أخوانا أنا حصلح بين القابلتين دولت وأنا هتحمل الديات دي حدهاله دي حدهاله تفق على الديات طلعه كام طلعه عشر مليون قال علي أنا حسدتها لكم في ثلاث سنين وهو غني يجوز له أن يأخذ من أموال الزكوات للاصلاح بين الناس ليه لان المقصود منها وقف نزيف الدماء او تدين لنفسه اشترى حاجه وعجز عن اداء سداد الدين فيجوز له ان ياخذ من الزكاه لدخوله في قوله الغارمين وعن انس مرفوعا ان المساله لا تحل الا لثلاثه لذي فقر مطقع يعني ايه مطقع الإتقاع اللي هو لازما للتراب يعني فق الزمه التراب مش لاقي او لذ لذي غرم مفضع فظيع او لذي دم موجع فيه ديات كثيره وحديث قبيسه ابن مخارق الهلالي قال تحملت حماله فأتيت حمالة يعني ايه اصلاح بين الناس وتحمل الدين دين يعني تحمل حمالة يعني راح تحمل الديون الديات التي على القتله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصبها ثم يمسك السابع الغازي في سبيل الله وإنما يستحقه الذي لا ديوان لهم الديوان اللي هو سجل يكتب فيه الجنود من أجل إعطاء الرواتب الجيش النظامي يعني فيعطى ولو غنيا يبقى يشترط أنه يتبقى في سبيل الله يبقى متطوعين لأنه لحاجة المسلمين قال في الفروع اكتب الفروع لابن مفلح تكلمنا عليها قبل كده ويتوجه أن الرباط قل غزو توجه ينواجه عند الحنبلة أنه يجوز أن يعطي المرابطين ويعطى الفقير ما يحج به الفرد ويعتمر لحديث الحج والعمره في سبيل الله هل يدخل الحج والعمره في لفظ في سبيل الله دي مساله مساله ثانيه هل تدخل الدعوه وبناء المساجد في سبيل الله دي مساله ثانيه مسألة الاولانيه الحج يدخل في سبيل الله ولا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله الحج والعمره في سبيل الله والحديث ده أخذ به الحنبلا وتركه الجمهور قالوا الجمهور قالوا إني في سبيل الله يعني الغزو الجهاد فقط ولا يجوز أن يعطى الزكاة لغير المجاهد كلمة في سبيل الله أما الحج والعمرة الحنبلا بس هم اللي جأجازوا أن يخرج فيها الزكاة وراجع نوا لا يخرج الزكاة للحج والعمرة إلا في حالات الضرورة فقط نوا إن هو لم يجد الغزو الغزو اولى الغزو اولى الوقت الجمازه يحتاجون الى مال والفقير لا يجب عليه اصلا حج والعمره الغازي الاولى لو ياخذ مال يشتري به سلاح او ياكل او يشرب او غير ذلك الدعوه بقى هل يجوز اعطاء الزكاه للدعوه ده قديما كانوا يمنعون هذه الصوره مطلقا ولكن الان بعض اللجان قالت والجل الفتوى أو المجامع قالوا إن لو كان في بلد من البلاد التي انتشر فيها الإسلام ولا يجدون مالا لبناء مسجد للدعوة إلى الله عز وجل فيدخل في سبيل الله هذه الصورة الوحيدة التي تدخل في سبيل الله أما بناء المساجد في بلاد إسلامية منعوها تماما والذي يقرر ذلك هو ولي الأمر لو في ولي أمر يأخذ الأموال ويقرر أين تضع أين الدعوة تهجه الدعوة لأنه يجمع أطراف المعلومة فيجوز له أن يضعها فيما يستحق الأمر إنما الأصل والمنع الأصل أنه يمنع أن تدفع الزكاة للدعوة إلا لحالات ضرورة يخصصها الفقهاء ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده لا تحل الصدقه لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك ف... يهدي لَكْ أَوْ يدعوك أو يدعوك, أو يدعوك. رواها أبو دعوت في الأفض لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنيه يُعْطَى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة يُعْطَى الفقير والمسكين ما يكفيهم حولا. يعني نعطي فقير ومسكين سنة كاملة والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما والغازي ما يحتاج إليه الغزو وابن السبيل ما يوصله إلى بلدي والمؤلف مؤلف ما يحصل به التأليف إلا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا أو قنا القن اللي هو العبد سموا قن يعني عبد خالص ما فيهوش أي صفه لا مكاتب ولا مدبر ولا موصوف معلق عدقه على صفه عبد ما حدش كلمه يعني عبد لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له اجره فلما جاء اعطاه عمر الخطاب كان غنيا والنبي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في الزكاه واعطاه اجره من الزكاه ويجزي دفعها الى الخوارج والبغاه لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعات بن الزبير أو نجدة الحروري ده الشيخ الأبين لم يقف عليه بس في, في إشكال سعات بن الزبير عبد الله بن الزبير تولى الخلافة تسع سنوات في مقابل خلافة عبد الملك بن مروان في الشام وكان هو في الحجاز وكان ابن عمر يحج مع عبد الله بن الزبير، وابن حزن يرى، وكذلك ابن كثير يرى أن إمام الزمان في هذا الوقت هو عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير هو أدخله من الخوارج، وهو ليس من الخوارج، قطعا وكذلك الحديث أصلا لم يقف عليه الشيخ الألباني، وكذلك من أخذها من الصالحين قهرا من الصالحين من الصالحين قهرا على قتالهم آه بس هو يقول يجزئوا لو, لو فرضنا وإمام تغلب وجمع الزكاة يجوز دام هو الإمام واستقر الأمر له وأصبح هو الإمام يجوز دفعها إليه انصرفها بمصرف المسلمين كذلك أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار السلاطين في من بعد من أول بني أمية كده بدأت السلاطين تجور هو بيقول هنا الصراطين ليه ما الحكام لأن في زمن فترة طويلة جدا من المسلمين كان اللي بيحكم الحقيقة والسلطان مش الخليفة خليفة ده كان خيال ما آتا. كان وضعه لا يتعدى مكانه اسم بس كده خليفة واللي كان بي يدير الدولة الصراطين زي بيبرس وصلاح الدين الأيوبي كل دول كانوا صراطين وإيه كانت دويلات وكل دولة لها صراطين من أول الدولة العباسية من بعد بعد سقوط الدولة العباسية الأول في الد... أول مئة سنة في الدولة العباسية كانت قوية وبعد كده بقى جاء عصر السلاطين لغاية المماليك لغاية محمد علي لغاية سقوط الخلافة الإسلامية كل ده كان فيه سلاطين سلاطين يعني واحد سلطان بلد فلو دفعتها إليه أجزائك لأنه هو الحاكم الفعلي وده حيتفرع عليه مسائل اللي هي رئيس الجمهورية هو مش ولي أمر لان السلطان مش ولي امر مش ولي انما هو يعمل ما يفعله فروض الكفايات فروض الكفايات على المسلمين لابد من اقامه فروض الكفايات على المسلمين هو هيقوم بفروض الكفايات إن ولي الامر له صفات إنه يبقى له التشريع وله التنفيذ وله القضاء ولا هو قاضي ولا منفذ ده حتى السلطه التنفيذيه في رئيس الجمهوريه سلطه ضعيفه جدا اه يعني مش ما يقدرش ينفذ حاجه في السلطه التنفيذيه ولذلك هو يعمل ايه ويقوم مقام فرود الكفاه القائم مقام فرود الكفاه ما هوش ولي أمر كامل له بعض صفات ولي الامر والبعض والبعض الاكثر ليس فيها فيكون ليس له صفات ولي الامر الكامله يعني فعشان كده السلاطين يجزئهم يعني لو رئيس الجمهوريه جمع الزكاة يجزئه زي السلاطين قيل لابن عمر انهم يقلدون بها الكلام ويشربون بها الخمور قال ادفعها إليهم وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى قالت فحى إليهم فاتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنه فقالوا مثل ذلك فصل لا يجزئ دفع الزكاة للكافر لحديث معاذ تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائه ولا للرقيق طب بعد ما نخلص حاول تبقى تقابلني ولا للغني بمال او كسب يبقى دول ما لا تدفع اليه الكافر والرقيق والغني بمال او كسب الغني بمال اللي هو عنده مال اصلا كسب يعني حرفي غني بحرفته يعني هو معهش فلوس بس لو قاموا الصبح واشتغل حيجيله فلوس تكفيه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي المره القوه ذي مره سوي يعني قوي سوي يعني صحيح الاعضاء ولا لمن تلزمه نفقته يعني لا تجزئه ان يدفعها لمن تلزمه نفقته من اللي تلزمه النفقه الاولاد والزوجه والاب ان كان الاب والام فقير يبقى يخرج منها الأولاد والاب دي بالإجماع والزوجة طبعا لأنه هو هو اللي واجب للنفق عنه. إن علموا إن علوا وإن علوا ووالديه وإن علوا يعني جده واولاده وأولاده وإن سفلوا أبلاؤوا أبناء أبناء الوارث منهم وغيره قال ابن المنذر اجمع على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه فكأنها دفعها إليه إلى نفسه يعني هو المفروض ينفق على أبيه لا له زكاة عشان ما ينفقش عليه وكذلك لا يجوز أيضا دفع الزكاة إلى الغريم المدين لك واحد عليه لك ألف جنيه قلت له خلاص أنا حسقطها من عليك ده لا يجزئك لا بد أن تعطيه الألف جنيه وهو حر بقى يمكن مريض يحتاجه إلى إنقاذ نفسه أولى من سداد دينه فأنت كده أجبرته على النفع الخاص بيك انت. يمكن أنت هتصبر عليه غيره معاشيك حيسجينه فلا لا يجزئ إسقاط الزكاة من إسقاط الديون من الزكاة ولا للزوج يعني لا يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها ده كلام الحنبلة والراجح أنه يجوز لأنها تنتفع به وعنه يجوز ده الراجح بقى حديث زينب زينب امرأة ابن مسعود قالت زوجك قال صلى الله عليه وسلم لها زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم ولأنه لا تلزمها نفقته لأنها يمشي لا تلزمها نفقة فلم تحرم عليه زكاتها لكالأجنبي أما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها لا يجوز للرجل أن يدفع إلى الزوجة إنما يجوز للزوجة أن تدفع إلى الرجل ولا لبني هاشم لا نعلم فيه خلافا سواء اعطوا من الخمس ام لا خمس الغنيمه يعني بعموم قوله ان الصدقه لا لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس من عموم الناس يعني انهم ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة او غارمين لاصلاح ذات البين فيعطون لذلك وكذا مواليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تحل الصدقه ان موالي القوم منهم موالي القوم منهم فان دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بدمائها دفعها الواحد غلط يروح ياخذها منه المولى اللي هو العبد المعتق ماشي اعتقوه اصبح مولى لي وان دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزاء يبقى هي دي المساله الوحيده المستثناه في الخطا في الزكاه انه يبقى فقير هو شايفه فقير فأعطاه الزكاة فخد وبعد سنين ظهر أن الرجل ده غني يجزئه ولا لا هنقول له حاجة من الاثنين انت, إنت قصرت في معرفة فقر ففي الحالة دي لا تجزئك أما لو أنت فعلا رجل ده مشهور شهرة أنه هو فقير يغني عن البحث وراءه فأنت معذور فإن كان معذور يجزئه قال الرجلين إن شئتما منها ولا حظ منها فيها لغني إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وسُن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذي لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم لو لأقارف فقراء لأنها صدقة وصلة وعلى ذِرَّ الأرحام كعمته وبنت وبنت أخته وبنت أخيه وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله واحد اختارش اختي الدين تبرع بنفقتي وضمه إلى عياله هو غني يجوز أن يعطيه لأن هو هذا الرجل لا يفعل أمر واجب عليه ده هو بيعمل بيعمل شيء مستحب لحديث زينب وفيه تجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما قال لهما أجران أجر قراب أجر صدق لأن الريتيم هيعطيه ومش واجب النفقه عليه نما هيعطيه صدقة يعني. تسن الصدقة التطوع في كل وقت قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فضعيفه له اضعافا كثيراً فيضعيفه له أضعافاً كثيراً قال إن الصدقة يتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء ميتة السوء, أو ميتة السوء من تصدق بعدل التمر من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلى الطيب فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه الفلو هو المهر الصغير المهر الصغير ابن الفرس لا سيما سرا يعني يستحب ان يتصدق سرا لقول تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم سبعه يظلهم الله في ظله رجل تصدق بالصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشرة ذي الحجة وكل حرمين مكة والمدينة يعني لمضاعفة الصلاة فيهما. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وعن أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق أفضل قال صدقة في رمضان ضعيف. عن ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء وعلى جاره يعني يستحب أن يعطي أيضا الصدقه لجاره كان فقير يعني الجار للقربة والجار للجنوب ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني ينزل آيات الميراث في الجار يرس جاره يعني وذوي رحمه, رحمه فهي صدقة واصله وبالوالدين احسانا وبذي القربه افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح مخاصم ذي الرحم ولكن بينك وبينه خصومه فتعطيه لكي تكسر هذه الخصومه والكاشح هو الذي يضمر في كشحه العداوه كشح اللي هو الخصر ومن تصدق بما ينقص مؤونه مؤونه تلزمه تلزمه او أضر بنفسه أو غريمه اثم بذلك من تصدق بما ينقص مؤونه تلزمه و بينفق على عياله فتصدق بكل ماله حتى ضاع العيال فيأثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بمن تعول وخير الصدقه عن ظهر غنى وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت حديث ضعيف ولكن ورد معناه في صحيح مسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه مسلم صعب غير هذا النص وعن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت ابصر ولا ضرر ولا درار فإن وفقه عياله على الايثار فهو أفضل فرضنا أنه استشار الأولاد وزوجته فقالوا نعم فهو أفضل لقوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني جوع وفقر أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر ويكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفايه التم ده بقى رعاية لأحوال النفوس واحد احيانا بتأخذه العاطفه الشديدة فيتصدق بما يضر بنفسه فهو هنا بيقول من لا صبر له على ضيق الحال يكره له أن يتصدق بما ينقص عن حاله لقوله لنص عليه أنه نوع من الضرر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس يستكف يعني كف يفتح كفه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى قال لسعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة أن يتكففون الناس والمن بالصدقة كبيرة ويقتل بها الثمن من بالصدقة المن المعروف نوع يمن على المتصدق عليه الله أكبر الله Ik allah والمن بالصدقه كبيره ويبطل به الثواب لان احمد قال ان كبيره ما فيها حد في الدنيا قال تعالى ولا تقتلوا صدقاتكم بالمن واله وحديث ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا معذاب الالم والمنان والمنفق الكاذب الصيام شوية. الصيام ما هو عشان على بس طيب ناخد بس أول فصل ده الصيام ده حاجة, ده حاجة لزيزة جدا صوم رمضان أحد أركان الإسلام وموانيه لحديث ابن عمر بنية الإسلام على خلص وقد سبق افترض افطرد في السنة الثانية من الهجرة فصم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضان يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم قال صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته ده أول نوع من أنواع الوجود في صوم رمضان هو برؤية الهلال على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياط البنية رمضان المسألة دي بس ركزوا معيها لحظة بس المفروض ليلة الثلاثين ليلة بنخرج نرى الهلال طلعنا لقينا الدنيا فيها غياب هيحصل ايه بقى بيقولوا خلاص يبقى بكره رمضان يبقى كده تس... رم... شعبان 29 يوم احتياطا ويتشاف تاني يوم كمان شوفوا احنا في رمضان ولا لا لو ما طلعش في رمضان هنكمل 30 يوم رمضان 30 يوم ويبقى ده احنا وصلنا من شعبان في بيقولوا هنا وجوبا الجمهور بيقولوا لا الجمهور بيقولوا ده بيسموه الشك اه يوم 30 يوم الشك إذا غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما فده الراجح حنبل بقى مخالفين الراجح بيقولوا إن إحنا هنقول واجب علينا للنصوم والراجح نوى هو يوم شك لا يصال يبقى من حال دونهم ودون مطلعه يعني رؤيته غيم أو قطر يعني مطر يعني أو غبار ليلة الثلاثين من شعبان صاموه احتياطا بنية رمضان لقول ابن, ابن عمر فإن غم عليكم فقدروا له ضيقوا له يعني ولكن في حديث آخر فعدوا له ثلاثين يوما من قدر عليه رزق ضيق وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما لفعل ابن عمر وهو قول عمر وابنه وابنه وعمر بن العاص وابي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة واسماء وابنتي أبي بكر الصديق وعنه رواية تانية لا يجب ده كلام شيخ الإسلام تامية وده مذهب أحمد كما يقول يعني ولا أصل الوجوب ولا كلام أحد من أصحابه وده اختيار ابن كيمية وابن قيم في الهدي يعني في زاد المعاد وما نقل عن الصحابة إنما يدلوا على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به وإنما وإنما نقل عنهم الفعل وقول بعضهم لأن أصوم يوماً شعبان أحب ولا من أفطر يوماً من رمضان وعنه رواية ثالثة الناس تبع للإمام وده راجح أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في هذه المسائل يعني الإمام قال بكرة رمضان بكرة رمضان الإمام قال بكرة شعبان يبقى بكرة شعبان المسألة خلافية وحكم الحاكم يرفع في يرفع الخلاف وطبعا المفتي يقوم مقام الحاكم هو يقوم مقام الحاكم لأن الحاكم في الزمن الحديث الحاكم هو من قام بديه فرض الكفايه ايا كان كان المفتي لا كان هو المفتي الراجح ان هو كما في في مسالتين مساله المساله ديت اللي هو اذا غمي عليهم في مساله اخرى لها اتحاد المطالب انتوا قصدكم على اتحاد المطالب صح المساله دي معناها ان حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني لو الحاكم حاكم رأى أنه يصوم رمضان ويأخذ بقول الحنبلة لا مانع ويأخذ الناس بهذا الكلام أما اتحاد المطالع دي برضو فيها من فيها خلاف بين العلماء والجمهور على أنها ال... يتحد المطالع التي تجتمع في ليل واحد وخلف الشفيعية في ذلك وقالوا إن تختلف المطالع من بلد لبلد تختلف يعني إيه فرضنا جيه واحد في السعودية وشاف الهلال وإحنا هنا وشوفناه وش. الشفعيه يقولوا لا احنا نصب بصيامنا والجمهور قالوا لا نصب بصيام السعوديه والعبره فيها ايضا برؤيه الحاكم لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ورؤية في مصر رؤية ادق من غيرها في البلاد مصر فيها سبع مراصد اكثر من السعوديه مصر فيها سبع مراصد فلكيه في, في الشمال وفي الجنوب السبعة فيها اماكن عاليه جدا وفيها ميكروسكوبات تلسكوبات عالية الدقة والمفتي لا يفتي بأن غدا رمضان إلا إذا ظهر واحد من السبعة لو السبعة قالوا لا بكرة ما فيش رمضان يبقى ما فيش رمضان يعني السبعة سبعة واحد في السلوم واحد في حلوان واحد في شمال سينا واحد في جنوب سينا واحد في الوادي الجديد ولقصر وأصوا سبع أماكن فيها الح اللي في حلوان ده المرصد الرئيسي بيجي في وقت الغروب أول ما الشمس بتغرب بيحط مربع حوالين الشمس يرى فيها الهلال ظهر الهلال في المربع ده يبقى بكر رمضان في أي, في أي مرصد من المرصد السبعة لو إن ما ظهرش في المرصد السبعة كلها يبقى بكر أن فيش رمضان يبقى في دقة في الرؤية فالراجح أنه هو رؤية الحاكم تقضي على الخلاف واللي عايزه يخالف يسع الخلاف ولكن يخالف سرا حتى لا يضع الناس في حرج سرا أوه. ويجزئ ان ظهر منه, إن ظهر منه يعني افراد ان الناس صامت في غين وقطر ومش واخده بالها وقالت حنصوب بكره وصاموا طلع من رمضان يبقى يجزئ انه يكون من رمضان يجزئ من رمضان لانه ثبت رؤيته بموضع اخر لان صومه قد وقع بنيه رمضان لمستند شرعي اشبه الصوم للرؤيه قال الأثرم قلت لاحمد يعتد به قال كان ابن عمر يعتد به وتصلى في هذا اليوم التراويح لأنه يوم رمضان ولا تثبت بقيه الأحكام لأنها مشكوك فيها الطلاق والعتق وحلول الأجل كل ده مشكوك فيه يعني لو واحد قال لمراته انت طالق لو جيه رمضان وجيه ليلة التلاتين الدنيا غيمت ما بقاش شايف هتطلق لا إنما احنا نحسبه رمضان احتياطا ويصلي التراويح احتياطا تاني يوم بقى لتأكد بقى هي كانت امبارح برح ولا لا وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبد أو عدل يعني لو واحد بس شاف الرؤية تكفي تثبت رؤية رمضان بواحد عدل مسلم ده, ده المعنى مسلم مكلف يعني بالغ عاقل عدل مش فاسق ولو عبد أو انت لو امرأة وفقا للشافعية وقال في الفروع وقاله في الفروع لحديث ابن عباس جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال رايت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال نعم قال بلال اذن في الناس فليصوموا غدا ده ضعيف ولكن ابن عمر قرا الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بالصيام لا دي مش ده خبر الخبر خلاف الشهاده الشهاده لا يقبل فيها شهادة الأنثى إلا في الأموال واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجلوا لمرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى دي الآية الوحيدة اللي ورد في شهادة المرأة غير كده لا يقبل شهادتها في شيء إنما خبر الخبر زي رواية الأحاديث عائشه كانت بتروي الأحاديث والعبيد كانوا يروي الأحاديث فدي من باب الشهادة الخبر وليس الشهاده آخر مسألة لا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. خروج شهر رمضان بقى اللي هو دخول شهر شوال لا يقبل إلا شاهد شهود بقى اللي حضرتك قلت عليه رجلان عدلان نفعش نساء نفعش عبيد نفعش فساق رجلان عدلان يبقى دخول شهر رمضان من باب الخبر وخروج شهر رمضان دخول شوال وباقي شهور من باب الشهادة لحديث ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان يعني في الرواة النسائي فإن شاهد شهيدان فقط وإن صاموا شهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا يعني واحد شهد إن رأى الهلال وصاموا ثلاثين يوم ويجوم في ليلك الثلاثين ملأوش الهلال هيعملوا إيه هلصوموا واحد ثلاثين يوم يكملوا لم يفطروا لقوله عليه السلام صوموا له رأيته. يبقى صاموا غلط واخد بالك يعني لو لو تعارض دخول الشهر مع خروج الشهر هنقدم خروج الشهر لأنه أثبت لأن ده رجلين والتاني واحد بس يعني جاء جلنا وقالونا أن في رمضان بكرة وجينا في ليلة التلاتين رمضان نشوف شوال ملائنا الشوال هنكمل واحد تلاتين ويبقى احنا أخطأنا في الايه في الأولانة يبقى منصوب بزيادة أحسن منظوم ونقف عند هذا الحد وكده على كده احنا ان شاء الله ممكن نخلص المرة الجاية والجمعة يعني الاسئله ما قابلوني بعد الصبح الاسئله في المنهج اصل انا هحط اسئله وانتم جاوبوها ما هو هحط في في الكتاب كله طيب هشوف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 مستقيم ومستوي اراسوا واعتدلوا اتم الصفوف اصد الخلل